آه واعز علينا اصدوا بزمان يا يوم ta يا اشقاره راسي من الرفقت كشافتها وان ناسي اللي صداقتكم صداقة السان